تجري من تحتهم ا ل أ ن ه ا ر وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا, وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا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 أ ن أ ف ي ض و ا علينا من الماء ونادى أ ص ح ا ب النار أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ن أ ف ي ض و ا ان أ ف ي ض و ا علينا من الماء أ و مما رزقكم الله قالوا إن الله م و ا إن ا ل ل ه ح ر م م ه ا ع ل ى ا ا ل ك ف ر ي ن ا ل ذ ي ن دينهم اتخذوا للعلوم ه و و ب غ ر ت ه ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ف ا م ي ه